بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي الكريم لم تحرم ما أ ح ل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم قد سرد الله لكم تحله أ ي م ا ن ك م والله مولاكم وهو العليم الحكيم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 أ اذ ا خيرا م ن ك ن ر م س ل م ا ت م س ل م ا ت م ر و ا الله و ا ذ ت ا و ا ا ل ل ا ذ ك ر و ا ا ل ل ا ت ك ر و ا ا ل ل ا ذ ك ر و ا ا ل ل و أ ذ ك ا ر ا يا أيها الذين آ م ن و ا قووا أ ف س ك م و أ ه ل ك م ا ر ا وقودها ل ن ا س و ا ل ح س ي ل ل ع ل ي ه ا م ل ا ك غ ل ا م ش د ا د ل ا يعصون الله م ا أمرهم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 ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آ م ن و ا معه نورهم نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إ ن ك على كل شيء قدير يا أ ي ه ا النبي أ ج ا ه د الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم و ب ي س المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا ا م ر أ ة نوح و ا م ر أ ة ن و ط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما, فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل د خ ل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آ م ن و ا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني, ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين